I'll بی غافر فيك وحده تسامح وتغفر ذنبي ماني عصي على كلامك وكلامك والمقاصد دي وحده تسامح وتغفر ذنبي ماني عصي ادعي في سر سري والعلن ادعي لك اصل يا مولا لا يؤولك بوقا ما كدعيك يا من